جزاه الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم قويما على إرعام أن في النواصي جزاه الله أصحاب النبي محمد محمد ما كان لهم خير صاحب خير صاحبي صاحبي رسول الله لا زال أمره لا زال امرهم على ارغام ان في المناصب ثلاث خصال من تعدي ربنا نجابة أعقاب لوالد طالب ثلافه عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب من كل جانب دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائب يز الله النبي محمد محمد جميعا كما كانوا خیر صاحبی وآل رسول الله لا زال أمره لا زال إن واصف رجال يدفعون عدوه عدوه بسمر القنا والمرهفات القواظبين ومنهم رجال يغلبون عدوه بأقوالهم وهم منهم رجال بينوا شرع ربنا. كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب جزا الله, جز الله حسنا النبي محمد محمد عن كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي والرسول الله نذا لا زال امرهم ضيما على اغنام ان في النواصب ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان فيه من صحيح وذهبي صحيح وذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بأنفسهم خصبوا البلاد الأجادبين ومنهم رجال يهتدى بعضاتهم قيام إلى دين من الله وصفهم على الله رب الناس حسن جزائهم بما لا يوافي عنده ذهن حاسبي على الله على بما الله الله على الله